ثم بعث يعقوب برسل بني يدايه إلى عزو أخيه إلى بلد الشره بلد آذام وعوصهم قائلا كذا قولوا لزيد العزو كذا قال عبدك يعقوب أني سكنت عند لابا وتؤخرت إلى الآن فصار لي بقر وحمير وغنم وعبيد وإماء وبعد فأخبر لزيدي لاجد حضاء عندك في الرسل إلى يعقوب قائلين صرنا إلى أخي في العزو وهذا هو ما غده لك ومعارب رجل في خاف يعقوب جدا وبقبال أمر وقسم القوم الذي معاه وغنم والبقر والجمال على عسكرين قال إن جعزوا إلى أحدهم وأهلك صار العسكر الباقي فليتاه قال يا عقوب يا إله جدي إبراهيم ولجأ أبي اسحاق يا الله الذي قلت دليل ارجع إلى بلدك ونولدك وأحسن إليك أنا أقال من استحق جميع الفضل والإحسان الذي سنعطم مع عبدك لأن بعصاي خبرت هذا الاردن والان قد لي عسكرين اسالك ان تخلصني من يد اخي ويد عزو لاني اخافه كلا ياتي ويقتل من معي الامه على مع البني جزاواه وأنت قلت اني احسن إليك واصير نسلك كرم للبحر الذي لا يحصى من كثره ابد سم في دقه الليله واخذ مما جاب معه هديه لعزه واخيه ما يد وعشرين دايس ما وعشرين كابش. ثلاثين ناكا مرضا مع عولدها هربعين بقرا وعشر وعشر ثيران عشرين أدها وعشر الجحاش ذلك عبيده قضيع ومن الاول قائلا اذا فاجئك عيسى واخي ويسالك قائلا لمن انت الى اين تمضي ولمن هؤلاء الذي معك اقول لعبدك ليعقوب هي هديه مبعوثه لسيدي لاعزاو وأوداه أيضا ورانا ومر الثاني أيضا كذاك وثالث سائر المارين مع القدوء قائلا مثل هذا القول تقولوا لا سوء إذا وافيتو. هذا عبدك يا لا نجى الأترض أو لا بالهدية المتقدمة بين يدي وبعد ذلك أنظر إلى وجهه لعله أني شفني فتقدمت الهدية بين يدي وبتهو تلك الليلة في جاء في تلك الليلة وأخذ زوجتيه وأمته وإحدى عشر إبنه وعبر بهم عبر اليوم فأخذهم وعبر بهم الوقت وعبر بالجميع ماله إذا جاء يعقوب هذا. صارع الرجل الى مضلع الفاجر فرأى ان اللي صديق له تناب حق ورقه جاء الحق ورقه يا من مصارع ذالله قال اذلقني اذ قطلع الفاجر قال لا اذلقك أنت باركني قال ما اسمك قال يعقوب قال لا يسمى اسمك يعقوب فقط إلا إسرائيل لأنك تروس عند الله وعند الناس ودقت ذلك فعزه يعجوب وقال اخبرني ما اسمك قال وما سالك عن اسمي وباركها